وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وانخفاضها الشديد في الشتاء خلال الفترة الماضية تسبب في تلف العديد من المحاصيل.